أنا ما أعرف أحد قال أنه هناك خلاف في المسألة من العلماء المعروفين، ولو حصل ان شخص يتكلم بخلاف ما عليه الشرف، فإننا نحرمن من كل العلماء ونعرف لهم فضلهم، لكن أنا لا أعرف إلا شخصا كان فيه خلاف وهو حرر شارك في العمل وعرفه بتعريف آخر، فهو إذن يتكلم عن شيء غير المسألة المعروفة.